119. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 110. <تصفيق> اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم <تصفيق> م الصّتينَ وَالمُ الصَّقاتِ وَأَقُرَهُ اللهه قًَّا حَسَنَ يُضافُ لَهُم وَلَهُم أَجر كَرين وََّذينَ آممَنوا بِاللهِ ورسله أولئك هم 117. والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 118. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخَرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ وَتَفَاخَرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نباته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 117. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 118. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.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 111. قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 112. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مستال فخور 119. الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخ 110. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 111. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ثَنَّا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ 111. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 112. إن الله قوي عزيز 113. ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب 112. فمنهم مهتد 113. وكثير منهم فاسقون 114. ثم قفينا على آتارهم برسلنا 115. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وَيعَن بقُلُ بَِّذينَ التَبَعَُ فَتَ وََحمَتَ وَرَحبان يتَن بتَدَعُوهَا وَرحان يتَن بتَدَعُ وَ مَا كَتَدُنه عَلَهِم 120. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسكون 121. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا في وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ